مقدمة تعرضت هيلين آدم سكلر وهي في الشهر الخامس من عمرها لمرض حرمها من بصرها وسمعها ومنعها أيضا من الكلام بيد انها بفضل العون الذي قدمته لها أستاذتها الانسه آن سوليفان جون ماسي استطاعت أن تتعلم النطق وهي في سن العاشرة وبمرور الأعوام عرفت كيف تتخلص من عالم البؤس والصمت إلى عالم السعادة والكلام وبعد تخرجها بتفوق في كلية راتكالف ولاية ماساشوستس سنة 1904 انصرفت للقراءة والتأليف وقد مكنتها شهرتها من التنقل عبر كثير من بلاد الدنيا حيث لقيت الترحيب والتكريم من سائر رجال الفكر وقد كان في جملة البلاد التي زارتها مصر سنة 1952 ميلاديا بصحبة سكرتيرتها الأنسة بولي تامسون. وقد كان كتابها قصة حياتي The Story of My Life أول ما ألفت ولها أيضا العالم الذي أعيش فيه The World I Live In وأغنية الجدار الحجري The Song of the Stone Wall أضواء في ظلامي Light in My Darkness والخروج من الظلام Out of Dark وغيرها من عشرات الكتب والمقالات التي تنضح بالشكر لله على نعمة الحواس وتدعو إلى استعمالها فيما خلقت من أجله. وقد نقل كتابها قصة حياتي إلى اللغة العربية الأستاذ أمين موسى قنديل، كما عرب كتابها حول معلمتها الدكتورة حسين فوز النجارة. بالإضافة إلى تعريبات أخرى قام بها بعض الأدباء لجملة من مؤلفاتها، وبقي عدد من مؤلفاتها لم يترجم إلى العربية. وقد حبب إلي أن أقوم بنقل أحد مقالاتها المختارة إلى العربية وفضلت هذا المقال بالتحديد لأنه في نظري أفضل نصح وأصدق يمكن أن يقدم إلى أولئك الذين تحف بهم النعم من كل الجهات ثم هم لا يقدرونها ويستسلمون للأوهام واليأس والقنوط فالمقال إذن دعوى للناس أن يلتفتوا إلى ما حولهم من كنوز وثروات حقيقية ولهذا فإنني أقترح عليك أيها القارئ أن تستوعبه مهما كانت مشاغلك وكيف ما كان مركزك وحيثما كان مقامك وسواء كنت من الذين يدركون حقائق الأشياء فهم يجدون الراحة فيما يحيط بهم من مباهج أم كنت من أولئك الذين أضنتهم متاعب الحياة فهم يضجون ويشكون المترجم